أجمعين وضعت. سبب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني السلح مع الاعتراف وهو ثلاثة أقسام. قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني يعني النوع الثاني. من أنواع الصلح وتقدم لنا أن الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين وهو أنواع وهو انواع صلح على انكار وصلح على اقرار صلح على انكار اي ان المدعى عليه ينكر الدعوى ظاهرا وباطنا ثم اصطلح مع المدعي على شيء ما فالصلح صحيح وهذا يسمى صلح على انكار فان كان المرء منكرا في الظاهر وهو معترف في الباطن واصطلح مع المرء على شيء ما فالصلح غير صحيح لأن هذا الصلح من أكل مال الغير بالباطل فالصلح على إنكار يعني أن المدعى عليه ينكر الدعوى ولا يذكرها ثم اصطلح مع المدعي على شيء ما لأجل ألا يذهب إلى المحاكم والمطالبة فهذا جائز لكن إذا كان المرء يعترف في الباطن يدري وإنما أنكر ظاهرا لأن المدعي لا بينه له ثم قال هو اياك على مبلغ كذا وسامحني عن الباقي وأسامحك هذا ما يحل لأنه يعترف في الباطن وينكر في الظاهر فهو من باب أكل مال الغير بالباطن بالباطل ما يحل له النوع الثاني من أنواع الصلح الصلح على إقرار يعني المدعي يدعي شيئا ما والمدعى عليه يعترف يقول صحيح يقول عندك لقطيفة يقول صحيح يقول عندك لألف ريال يقول صحيح هذا يسمى إقرار والصلح عليه على ثلاثة أنواع الصلح على الإقرار مع الإقرار ثلاثة أقسام منه الجائز ومنه غير الصحيح نعم النوع الثاني النوع الثاني الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة اقسام احدها ان يعترف له بدين فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لان الانسان لا يمنع من اسقاط حقه ولا من استيفائه قال احمد رحمه الله ولو شفع فيه شافع لم يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غضماء جابر فوضعوا, فوضعوا عنه الشطرة وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطرة الصلح مع الاعتراف وهو ثلاثة أقسام أحدها أحد هذه الثلاثة مع الاعتراف يعني الاعتراف يقول عندك لي ألف ريال يقول صحيح هذه الأرض بيدك هي لي يقول صحيح هذه أرضك هذا يسمى اعتراف ثم قال له يا أخي أنا معترف لك بألف ريال ولكن يدي فارغة وأستطيع أجمع لك بعض المبلغ ولعلك تسامحني في بعضه فيقول لا بأس عندك لي ألف ريال أعطني منه سبعمائة ريال وأتنازل لك عن ثلاثمائة ريال هذا جائز لأن المدعي تنازل عن بعض حقه باختياره يملك يقول كل الألف لك أنا متنازل عنه يملك يقول أعطني خمسمائة وخمسمائة لك يقول هذه العرض التي بيدك لي يقول صحيح هي لك يقول اعطيك اجعل لك نصفها وسلمني النصف الآخر لا بأس لأن الرجل معترف بالحق المدعى عليه والمدعي تنازل عن بعض حقه باختياره وهو ثلاثة أقسام أحدها أحد الثلاثة الأقسام هي ثلاثة نعرفها بالاستقراء إن شاء الله أحدها أن يعترف له بدين فيبرئه من بعضه يقول عندي لك ألف ريال يقول أعطني سبع وثلاث أنت مسامح فيها ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك لأن ما فيه ظلم ولا فيه كذب ولا فيه اشتراط وإنما هو رجع المدعى عليه طلب من صاحبها أن يتنازل عن بعض الشيء فتنازل باختياره لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ما يمنع يجوز يقول له كل الالف لك ولا من استيفائه كاملا قال احمد ولو شفع فيه شافع لم يأثم ما يقال ان هذه الشفاعة في غير محلها او ان الشفاعة هذه لذهاب حق مسلم لا يقول باختياره لان النبي صلى الله عليه وسلم شفع لدى غرما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ان يسقطوا بعض الدي غرما جابر هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا ولا يستطيع سداد حقوقهم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه ويستشيره فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من غرمائه قال لعلكم تساعدون أخاكم تسقطون عنه بعض الدين الرجل رفع دعوى للمحكمة بأنه يطالب هذا بألف ريال حضر الاثنان عند القاضي فادعى المدعي وأجاب المدعى عليه قائلا نعم عندي له ألف ريال فقال القاضي للمدعي لعلك تلطف بأخيك ما دام أنه اعترف وتعرف أن يده فارغة لعلك تتنازل عن بعض الشيء قال من أجلك رضيلة القاضي أنا أتنازل عن ثلاثمائة ريال عن مائة ريال عن خمسمائة ريال هذا حسن لأن هذا تنازل بالاختيار بدون شرط لو أن المدعي قال أنا ما أعترف إلا إن كان تنازل عن شيء فهل يصح؟ لا ما يصح لأنه في الباطن معترف لكن يقول أنا ما اعقد عند القاضي إلا إن كان تنازل عن كذا فهذا لا يصح، لكن ما دام أن الرجل معترف ويطلب المساعدة والمسامحة، فسامحه عن بعض الدين، فذلك حسن ومن باب الإعانة إعانة أخيه المسلم. وكلم كعب ابن مالك رضي الله عنه، فوضع عن غريمه الشاطرة، يعني النصف. يعني الإنسان المعترف تساعده في الشفاعة لدى غريمه ليتنازل عن بعض الشيء فحسن نعم ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ويجوز للقاضي أن يشفع كما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المشرع فعله طلب من غرماء جابر أن يضعوا عنه فوضعوا عنه نعم. وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجز لأنه هضم, هضم للحق وأكل مال بالباطل وإن أمكن الغريم الوفاء يعني يقدر أن يوفي لكنه يماطل من أجل أن يتنازل. يقول صحيح أنا عندي لك ألف ريال، لكن ما أسلمك إياه إلا تنازل عن كذا. وهو قادر على تسليم الحق كاملا، فتنازل المدعي عن بعض الشيء لأجل هذا الشرط. فهل يصح؟ لا ما يصح. لأنه معترف بالحق ولأنه اشترط أن لا يدفع إلا يتنازل وهذا ما يجوز له ولأنه قادر على السداد لو كان غير قادر على السداد لربما سعد لكن الرجل قادر على السداد ويماطل فلا يحل له قال فامتنع عن الأداء قال حتى يبرأ من بعضه أو تبرئني من بعضه لم يجوز لأنه هضم للحق وأكل مال بالباطل يقول عندي لك ألف ريال لكن ما أسلمك حتى تنازل عن ثلاثمائة ريال فلا يجوز نعم ولو قال الغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه لم يصح لأنه جعل ابراءه عوضا عما أعطاه فيكون معاوضا لبعد حقه ببعض وإن قال الغريم يعني المدعي صاحب الحق أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته أو على أن توفيني أو لتوفيني باقيه لم يصح يعني الرجل حريص على حقه وحقه معترف به وحقه حال قال عندك لي ريال قال نعم صحيح قال اتنازل عن مئتي ريال بشرط ان تسلمني الان ثمان فلا يصح لانه تنازل عن بعض حقه من اجل استيفاء بقيه حقه مع ان المبلغ معترف به والمبلغ حال لا مؤجل لكنه اشترط السداد في الحال ففي هذه الحال لا يصح لأنه كأنه اشترى حقه ببعض حقه نعم ولا يصح بلفظ السلح لأن معنى صالحني عن المئة بخمسين أي بعني وذلك غير جائز لما ذكرنا ولانه ربا ولا يصح بلفظ الصلح اما اذا قال له اتنازل عن مئتين واعطني الباقي الان فاعطاه في الحال فلا باس لكن يقول اصطلح معك على كذا وتسلمني الان و ابرئك من كذا فلا يصح بلفظ الصلح و... ولا يصح بلفظ الصلح لأن معنى صالحني عن المئة بخمسين أي بعني وذلك غير جائز يعني ما يجوز أن يشتري منه بعض الحق بأن يتنازل عن بعضه بل إن تنازل باختياره بدون شرط فلا بأس او المدين طلب التنازل عن بعض الشيء بدون ان يشترط الاقرار والاعتراف فتنازل المدعي عن بعض الحق بطيب خاطر منه فلا بأس بذلك واما اذا قال مثلا اشتري منك كذا بخمس اشتري منك المئة بخمسين او بعني المئة بخمسين فهذا نوع من انواع الربا الذي لا يحل نعم ولو صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك لان بيع الحلول غير جائز ولو صالحه عن مئة مؤجلة يقول عندك لي مئة مؤجلة تحل مثلا في ذي الحجة قال نعم قال أريد اتفق وياك نصطلح سلمني ثمانين الآن عن المئة المؤجلة فهذا لا يصح لأنه شرط ومصالحه والمصالحة نوع من أنواع البيع فكانه اشترى ثمانين الحاضرة بمئة مؤجلة، لكن إذا لم يكن بلفظ البيع ولا بلفظ الصلح، قال عندك لي مئة، سلمني الآن ثمانين وأسامحك عن الباقي فلا بأس بذلك. نعم، وإن صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة. لم يصيح كذلك إذا صالحه عن الحال ببعضها مؤجله بهذا الشرط ما صح لأن هذا ظلم للمدعي مثلا يقول عندك لي مئة سلمني إياها قال ما أسلمك إياها إلا بشرط تتنازل عن عشرين وتؤجل علي شهرين تتنازل عن عشرين بدل المئة تكون ثمانين وتؤجلها شهرين اسلمك في ذا القعدة لم يصح هذا لأن هذا من أكل المال بالباطل نعم. وإن صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض اذا كان الاسقاط اختيار من المسقط قال يا اخي عندك لي مئة سلمني ثمانين الان يقول لا باس يقول عندك لي مئة وانا اعرف حالك انك معسر لكن سلمني ثمانين ولا هو الان يوم العيد بعد رمضان سلمني ثمانين فقال لا باس هذا لا باس به لأنه ناتج عن رضا وقناعة وتنازل من المدعي نعم ولو اعترف له بداره فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لأنه لا عوض له ولو اعترف له بدار فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لأنه لا عوض له يقول هذه الدار داري يقول نعم لكن ما سلمك إياها حتى توافق على بقائي فيها إلى نهاية هذه السنة الى محرم محرم سلم كياه فهل يصح لا لانه معترف انه حقه واشترط السكنة بغير حق لكن لو تنازل المدعي قال هذه داري قال نعم قال طيب تبقى فيها الى محرم بلا اجره حتى تهي لك سكن فلا باس لكن إذا كان هذا شرط من المدعى عليه يقول لا أفرغها ولا اسلمك اياها إلا بشرط أن توافق على أن أسكن فيها أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر لا يصح أو الصورة الأخرى قال أعترف لك على شرط أن تسمح لي أبني غرفة فوقها أو أبني غرفة لي في ناحية منها في طرف الحوش اعترف لك فلا يصح لأن هذا بغير مقابل لأنه معترف بالحق لصاحبه لكن اراد ان يستطلع منه شيئا بغير مقابل فلا يصح نعم فصل القسم الثاني ان يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الابراء هذا القسم الثاني القسم الأول أن يعترف له بدين هذا أن يعترف له بعين بعين يعني الدين دراهم أو جنيهات أو عملة من أنواع العمله وهذا عين يقول له مثلا هذه الغنم التي بيدك عشرون راسا هي لي يقول هذه الأرض التي بيدك هي لي هذه المزرعه التي بيدك هي لي هذه الثياب التي بين يديك هي ثيابي انا وضعتها هنا وتركتها ورجعت فاذاك قد استوليت عليها فيعترف لان هذا في صلح الاعتراف فيعترف المدعى عليه فيقول طالب الحق ما دمت بهذه النجاه والحرص على براءه ذمتك عشرين الرأس من الغنم اعطني منها خمسة عشر ولك خمس هبة مني هذا هبة عين يقول مثلا هذه الارض التي بيدك لي ما دمت انك اعترفت فانا اعطيك منها عشرين متر في عشرين متر اربعمائة متر مربع تسكن فيها يقول خير هذا لا بأس يقول له هذه الثياب التي اعترفت بها لي وهي عشرون ثوبا خذ منها خمسة ثياب لك وأعطيه خمسة عشر هذا لا بأس لأن هذه تنازل من صاحب الحق بدون شرط وهذا الصلح على العين والسابق الصلح على الدين يعني مبلغ من المال أن يعترف له بعين في يده العين مثلا سواء كانت أرض أو غنم أو عبل أو ثياب أو أطعمة أو أي نوع معين يعني معين ليس شيئا في الذمة وإنما هو معين هذه العين فيهب له بعضها ويستوفي باقيها يقول أعطيك منها كذا فيصح لما ذكرنا في الإبراء لأن لصاحب الحق أن يبرئ المدعى عليه من بعض الدين إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم أما إذا كان من منع ناتج عن منع الغريم قال لا هذه ثيابي ثم قال له أعترف لك إذا تنازلت عن خمس أهليك فما حكم هذا الصلح لا يجوز او قال هذه الغنم غنمي وليست لك لكن انت تنازلت عن بعض الشيء انا اعطيك الباقي هذا لا يصح لانه من اكل مال الغير بالباطل وبدون موافقة واختيار ورضا من المدعي ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الابرار هذا صحيح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسال عن حكم صيام غدا الاحد والجواب ان ثبت واعلن انه من رمضان وجب صيامه وان لم يثبت هذا فلا يجوز صيامه لقول عمال بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمح يجوز صيام غد الأحد إذا لم يثبت أنه من رمضان إذا كان المرء من عادته يصوم يوما ويفطر يوما وكان اليوم مفطر وغدا يعني عادته أنه يصوم فله أن يصومه أما أن يصومه من باب الاحتياط خشية أن يكون من رمضان فهذا لا يجوز لأن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ويحتمل أنه ثلاثين من شعبان ويحتمل أنه واحد رمضان فإذا ثبت أنه من رمضان وجب صيامه وإذا لم يثبت فالأصل أنه من شعبان حتى يثبت أنه من رمضان فلا يجوز صومه إلا لمن اعتاد هذا بأن كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما وكان اليوم مثلا هذا مفطر وغدا نيته أن يصوم على أساس أنه يصوم يوما ويفطر يوما أو كان يوم الثلاثين من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس ومن عادته أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فصامه بنية التطوع فلا بأس بذلك أما صيام احتياط لرمضان فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأراد صلى الله عليه وسلم من الأمة الا يزيدوا في رمضان ولا ينقصوا منه خلافا لعمل أهل الكتاب فأهل الكتاب كما قال الله جل وعلا فرض عليهم الصيام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فاهل الكتاب مفروض عليهم صيام لكنهم زادوا فيه ثم زادوا فيه ثم زادوا فيه حتى عجزوا ثم نقلوه من وقته إلى وقت اعتدال الجو وبرودة الجو فتلاعبوا فيه فنقلوه مثلا من شهر إلى شهر آخر وزادوا فيه اياما فلذا منع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وحذرهم من الزيادة والنقص فلا يجوز صيام يوم الشك الذي هو قبل رمضان ويحرم صيام يوم العيد الذي هو اليوم الأول من شوال لأجل أن يبقى رمضان محوط بمنعين